السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة Arab Podcasts ومعكم الأستاذ شادي السيد سلمت دتان سماوية للقناة Arab Podcasts دنيا الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المتشابهة دنيا هريني إن شاء الله كي تتمكنوا من جدك في بلاي لست عن كابان يانغ مريب وسندرس اليوم إن شاء الله هذه التعبيرات دان هارئنين كتأ كان بحس تنتان أنكبان إني هذا خطأ هذا غلط أنت مخطئ أنت غلطان طيب لو قلنا هذا خطأ وهذا غلط المعنى إني ساله كلو كتب لان إني غلط أتو خطأ المعنى إني ساله أنت مخطئ وأنت غلطان هذا للشخص جيكب أنت مخطئ أنت غلطان كمسالة لتبعي أنه من هناك أنت من يساجع تمام؟ أتو أرنج إذن خطأ وغلط ليست للأشخاص للشيء أو للحال خطأ أو غلط إتو أنت هل أتو سواتو هل إني سالة؟ إني سالة للشخص هذا شخص مخطئ أرنج سالة تمام؟ طيب وفي مثال بشنته الفاعل لا يكون منصوبا هذا خطأ فعل إيتو تبقى بيسا جب منصوب مثلة أنت قلت إن الفاعل منصوب أنت مخطئ كموبيلان فعل إيتو منصوب كمسالة. تمام؟ وأيضا نقول الفاعل لا يكون منصوبا هذا غلط الفاعل إيتو تبقى جب منصوب مثلة نفس المعنى أنت قلت إن الفاعل منصوب وهذا غلط طيب في مثال آخر دي شنطة ليم سولو ليست في جوا الغربية هذا خطأ سولو اتو تبدأ دي جوابات بكن دي جوابات مثالا سولو ليست في جوا الغربية هذا غلطان تمام طيب أنتي مخطئة سولو ليست في جوا الغربية آنيك مبرمجان أنتي مخطئة أنتي غلطانة سولو ليست في جوا الغربية تمام نفس المعنى. أرتمياسما. مثال آخر. شنتهلاين. اللغة العربية تكتب من اليمين إلى الشمال وليس من الشمال إلى اليمين. هذا خطأ. بحث عربي تودي تولز دركان ككيري بكندرك ككيري ككانان إني ساله. اللغة العربية تكتب من اليمين إلى الشمال وليس من الشمال إلى اليمين. هذا غلط. نفس المعنى. أرتمياسما. أنت كتبت اللغة العربية من الشمال إلى اليمين أنت مخطئ أكاموس دهت لسعر بسعر ذلك كمسالة أنت كتبت اللغة العربية من الشمال إلى اليمين أنت غلطان تمام إن شاء الله وهذه هي تعبيراتنا لليوم دان إتوء كبانيا أنتو أهلئني شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله ترما سيئة أسمع لنا كنت يمكنك أن تونغو في دي pelajaran depan dan fi amanillah